أَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْقَذُوا إلَيَّ عباد اللّهِ إِنّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُو عَلَى اللّهِ إِنّي آتِيكم بسلطان مُبي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 إلى يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمن شرِّم فاتو بأباءنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبَعو والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 الجحيم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك آت العزيز الكريم.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 هَلْ مَوْتَا إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ